لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا يَسْتَنكِفُ عَنِ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْصُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا يَسْتَنكِفُ عَنِ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْصُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا